كنا في ذكر ماذا باب الشهادات وتكلمنا عن شهادة من الصبي وخلص انتهينا من ذكر شهادة الكافر طيب يا رجل شهادة الكافر على الكافر شهادة الكافر على الكافر ايش قريدة هذه ها دي, دي دي الغد دي اه طيب ماشي طيب هل تجوز او هل يجوز قبول شهادة الكافر على من على الكافر قلت مذهبان لأهل العلم فقال الحنفية ورواية عن الحنابلة أن شهادة الكافر ملها مقبولة لو شهد كافر على كافر شاهد مقبول واستدلوا على هذا بقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فأثبت ولاية الكافر على من على الكافر وتولي الكافر للكافر والولاية فيها معنى أعلى من ماذا من الشهادة فدخلت الشهادة في هذا المعنى الدليل الثاني قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنطار يؤديه إليه فأخبر أن منهم لا تنزع كثيرا هكذا الصحفي ها هذه الغد كانت يوم من ما تسني على السلفية وتسني على لل... لأن كانت لهم مصلحة في ذلك أيام الانتخابات فكانوا يطلبون ودهم ويطلبون نصرتهم فلما انقطعت المصلحة ها عادوا إلى عادوا إلى منكشفة الحقيقة لأن الصحافة اسمه يقولون ليس في الصحافة عدو دائم ولا صديق في مصلحة دائمة فأخبر أن منهم الأمين على القدر العظيم من المال. والذي يستأمن على القدر العظيم من المال يستأمن على ماذا؟ ها؟ على الشهادة ثالثا في وقع الزنا اليهودي واليهودية تذكرون؟ طيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بعضهم عليه على بعض صحيح ام ماذا قبل ورجمهما بشهادة بعضهم عليه رابعا اجازى القرآن شهادة الكافر على المسلم ولا للمسلم وليمش على على المسلم آه طب ما الوصايا شهادة لفلان ولا شهادة على فلان طب ما يش عادة شهادة على المورس على المذا على المورس مش المورس على المورس لين المورس بالوصية حيرس ايه اقل يبش هذا عليه ولا لا صحيح طيب في السفر في الوصية لما دل على مشروعية وصية الكافر شهادة الكافر على الكافر من باب اوله هذه كم دليل طيب المذهب الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن احمد بمنع شهادة الكافرين بعضهم على بعض واستدل عليها بالأدلة الآتي الأول واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثاني قوله من رجالكم يعني من المسلمين بما يمنع شهادة الكافرين ولو على الكافرين الدليل الثاني قوله تعالى والقينا بينهم العداوة والإيه والبغضاء والقينا بينهم العداوة والبغضاء والعداوة سبب مانع من ماذا من الشهادة بما دل على منع شهادتهم بعضهم على بعض الدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإذا منع الله خبر الفاسق منع شهادة الكافر من باب اولف طب هذان مذهبان ما ترجح عندك يا صالب العلم قل يا انت ترى مشروعية شهادة الكافر على الكافر طب ما هو وجه الترجيح مم. هذا وجه للترجيح هو وجه قول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتهم، فتصبح أدلة المذهب الثاني أدلة إيه؟ عموم، وأدلة المذهب الأول أدلة ماذا؟ خصوص. نعم. لأن إذا جاءكم فسق بنعليم معناه ولكن هذا وضع اثنين. لا. لا لا لا هذه لا ده فيه واستشهد وشهيدين من رجالكم يمكن توجيه المذهب الثاني الى منع شهادة الكافر على من على المسلم صحيح وجعل ادلة الفريق الاول في شهادة الكافر على يبادى الوجه الثاني نعم ما هذا ما سبق بعرفه غيره نقول لأنها دلة المذهب الأول أقوى وأفرح طيب نقول قلت وترجح المذهب الأول على المذهب الثاني من قبول شهادة الكافر على الكافر وذلك بالمرجحات الآتية أما المرجح الأول أن أذلة المذهب الثاني فيها خصوص أذلة المذهب الأول فيها خصوص لما تعرض دليل خاص مع دليل عام بتقبل دليل ليه؟ دليل خاص بيقدم واضح يعني مثلا خذ مثال عشان يتضح المقال عندك دليل عام يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار يعني إذا كلت شيئا مسته النار لا يجب عليك ماذا وإن كان يستحب تعرفون هذه السنة وإن كان يستحب من أكل شيئا دخلته النار يستحب له ليه لأن ترك الوضوء لا ترك الوجوب وليس ترك الأمر بالكلية لكن عندك الدليل خصوص في لحم الإبل يقول من أكل لحم جذور فليتوضع يبقى في دليل خصوص ودليل إيه؟ ماذا تفعل إذا تعرض دليل خصوص مع دليل العموم بتقدم دليل خصوص وتأخر دليل إليه هنا في دليل خصوص إن قبل شهادة اليهودية واليهودي في مسألة الزنا صحيح بينما أدلة الفريق الثاني كلها أدلة عوم يبقى اول وجه للترجيح هو أن أدلة الفريق الأول أدلة خصوص وهي مقدمة على أدلة العموم وهي أدلة الفريق الثاني الوجه الثاني للترجيح هي طلبة العلم هو صراحة وقوة أدلة الفريق الأول بينما ادلة الفريق الثاني يمكن حملها على منع شهادة الكافر على المسلم ثالثا نعم منع شهادة الكافر على المسلم ثالثا واذا جاز في بعض الاحيين قبول شهادة الكافر على المسلم فكيف تمنع شهادة الكافر على الكافر يبقى هذا قياس جلي اذا كنت قبلت شهادة الكافر على المسلم كيف لا تقبلها على من على بعضهم البعض رابعا انه يمكن توجيه أدلة الفريق الثاني الى منع شهادة الكافر على المسلم وإلى أن هذه العداوة المذكورة ليست مانعا مطلقا إنما هي مانع خاص في حق بعض لو علمنا أن في خصومة بين أسرة يهودية واخرى مثلا بوزية او كذا عند اذن لا نقبل شهادته يبقى المسألة دي يمكن صرف الى ايه الى معنى خاص واضح او الى شهادة خاص اما قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فاسق بنبعين، فهذا لا تم، فهذه الآية لا تمنع شهادتها. إنما تطلب التسبب. إب هذا المثل الأولى في درس الليلة الشرط الثالث من شروط الشهادة عند آل العلم الحرية. قلت وهذا شرط مختلف عليه. على قولي، فقال الجمهور، وهم الجميع إلا الحنابلة، وهم الجميع إلا الحنابلة، بمنع شهادة من على من، بمنع شهادة العبد على الحر. إلا من العبد على العبد، واستدل بهذه الأدلة الآتية: الدليل الأول، ولا يأبش شهدا إذا ما دعو، قالوا والإباء والامتناع من شأن الأحرار لكون أمر العبد بيد سيده. هل ده في امتناع عن قبول شهادتي بعيد صحيح قلنا ولاعب الشهداوي إذا ما دعوه يعني العبد فإن كان امره بيد سيده لا يجوز سيده منع من هذا ليه لان يصدق على سيده انه هنا هو الايه هو الشاهد صحيح ثانيا قالوا تعالى والذين هم بشهادتهم قائمون قالوا الشهاده ضرب من ضروبي الولاية والعبد ليس من اهل الولاية ثالثا قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والشهادة شيء فهو غير قادر عليها فهو غير قادر عليها القول الثاني ان شهادة العبد مقبولة وهو مذهب الحنابلة وقال به ابن القيم رحمه الله تعالى الا في الحدود والقصاص إلا في الحدود والقصاص وذلك لقولي تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس والوسط هو العدل والوسط والعدل والخيار وهو لفظ يصدق على جميع الأمة المهمدية من أحرار وعبيد فيثبت لهم فأثبت لهم الآية العدالة. الدليل الثاني قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد ليس من رجالنا هم يقولون هذا والعبد من رجالنا عزرا تصدق عليه عموم الآية الدليل الثالث قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية والعبد داخل تحت هذا العموم الدليل الرابع يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علائه انفسكم والخطاب دخل فيه العبد ملشك بما دل على قبول شهادة العبد الدليل الخامس قبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الأما السوداء في عقبة بن الحارث وامرأته أنها ماذا أرضعتهم؟ الدليل السادس. ما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قبولهم شهادة من العبيد كعلي وأنا ماذا ترجح عندك يا طالب العلم قل لحظة قبل ما تخص لماذا هي أدلة أقوى قبل شهادة الأمن. يبقى في دليل خصوص أما أدلة الفريق الأول فماذا عموم ما التفصيل عندك إذا كان إذا كان يوجد عداوة بين العبد والحور يا أخي هذه هذه يستوي فيها الجميع لو في عداوة بين حر وحر لا تقبل شهادة الحر ولو كان من أعد الخلق الله شباب لكن نقول التفصيل ان تقبل شهادته في الحدود لقولي تعالى ماذا اربعة منكم صحيح اربعة هذا يدل على ان المعدود مذكرا صحيح فاذا كان العدد اربعة مؤنسا بل معدود لاننا اقول سلاسة كتب لان كتاب مذكر بل معدوده يبالعدد مؤنث أقول ثلاثة ليال لان المعدود ليلة مؤنث يبقى العدد لازم يبقى فلما هنا قال أربعة يبقى المعدود ايه؟ مذكر يبقى المطلوب في الحدود شهادة من رجال واضح وطيب بنقول إلا في الحدود والقصاص صحيح وهنا وجه قوي لما نص على قبول شهادة الرجال في الحدود والخصاص دل على أن الأصل قبول شهادة الجميع واضح؟ لأن النص يخرج عن الأصل ها؟ صحيح أما عدلة المذهب الثاني فمنطوق أحسن ثالثا والعبد مين قال إن العبد ليس من أهل الولاية هذه الكلمة مش مصلقة العبد له بعض صور الولاية بدليل إنه لو كان زوجا لا يعلم على ولا لا ولا نجعل الولاية لسيده لا ولاية يبقى إذن هذه مبنية على فرضية غير صحيح نعم مم. يبنى نقول المذهب الثاني تنصره اصول عامة في الشريعة ما هي الاصول العامة ان مخاطبة من بالدليل عموم الأم ولا يخرج احد من العموم الا بماذا بنص قوي ظاهر انت أحسن ان قال هذا قول لبعض الصحابة وهذا يعد مرجحه صاحب ماذا طيب يلا يا يبقى نقول أدلة الفريق الأول مفهوم وأدلة الفريق الثاني منطوق. نعم. ممكن هذا. طيب نقول. ايه هو؟ نعم طيب حق. نقول ويترجح المذهب الثاني على المذهب الاول بالمرجحات الاتيه الاول ان ادله المذهب الثاني من دلالة المنطوق الثاني من دلالة المنطوق. أما أدلة المذهب الأول فمن دلالة المفهوم ثانيا أن الأصل الشرعي قريان الأدلة الشرعية مجرى العموم حتى يأتي ما يفيد الخصوص الثالث أن هذا المذهب ينصره أنه قول لبعض الصحابة في حد معسيس ببرد لكن أن المذهب الثاني قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا وجه من وجوه الترجيح الثالث الرابع أن هذا المذهب تنصره قصود عامة في الشريعة كدلالة المنطوق وقول لبعض الصحابة وأن الأصل في الأدلة الشرعية مخاطبة العموم الرابع الخامس أن المذهب الثاني فيه من أدلة الخصوص ما يقدم على دلالة العموم، كقبول شهادة الأم السوداء. طالما قبله في الرضاع يقبله في غيره إلا ما استثنى الدليل واضح سادسا أن المذهب الأول مبني على فرضية وهي أن العبد ليس من أهل الولاية وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر قلت كما يمكن توجيه المخالف أدلة المخالف بالموجهات الآتية أما ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فيكون الخطاب للشاهد ولوليه الله يمنع أما قوله الذين هم بشهادتهم قائمون فإن جعل الآية خاصة بالأحرار لزمهم أن يصرفوا ما قبلها وما بعدها إلى نفس المعنى أما قوله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فهذا مثل ولو كان الأصل في العبد المملوك أنه لا يقدر على شيء لما نص عليه يعني إيه لو المتبادر إلى ذنك أن العبد المملوك هذا لا يقدر على شيء يبقى ليست هناك قيمة لن نص عليه عليه واضح أم غير واضح يعني بعيد شوي أنا قلت إن هذا مثال طيب طب ليه في القصاص والحدود لم نقبل الشهادة لان الرق ممكن يحمله الى ماذا الى الكذب على الحر احنا لا نقبل شهادة العبد على الحر في القصاص والحدود لكن العبد على العبد تقبل ليه لان ممكن الرق يحمله الى ماذا على ان يدعي على ماذا والحدود تسقط بادنى ماذا شبه واضح طيب رابعا شهادة الفاسق وهناك خلاف في قبول شهادة الفاسق نعم شرط الرابع العدالة اشترطوا في الايه في الشاهد ان يكون عدلا تمام وهذا ملا خلاف عليه العدالة في شهادة ماذا الراغ مع الاختلاف في قبول شهادة الفاسق فمنعها فريق مطلقا وقال ابن القيم بالتفصيل وبنى هذا التفصيل على نظر صحيح وهو تعلق الشهادة بسبب الفسق فإن لم تكن الشهادة متعلقة بسبب فسقه قُبلت شهادته ذاك أن العدالة تطبع فيكون عدلا في شيء وتسقط عدالته في ماذا في شيء ثم مثل بأولئك الخوارف فإن منهم من كان أصدق الناس لهجة مع أنهم من جهة أخرى يجذبون على من قد يجذبون على الله قلت وهذا القول هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الحق ومن هنا رأينا أهل العلم يقبلون شهادة من يقبلون رواية من يقبلون رواية المستدع صحيح إن لم تكن الرواية متعلقة بماذا ببدعته مسألة الأسباب المانعة من الشهادة مع بقاء العدالة يعني الرجل عد لكن شهادته ايه تمنع لا تقبل ايه الفرق بين تقبل ولا تمنع شهادته مقبولة لكن من هنا في هذا الوقت صحيح اما الذي لا تقبل شهادته فهذا من الاصل لا يستشهد لكن الذي تمنع شهادته هو يستشهد لكن في قضية معينة يمنع يبقى يمنع لسبب وإن كانت شهادته مقبولة على العموم أولا العداوة والعداوة سبب مانع من قبول الشهادة لأنها تحمل الإنسان على أن يقول بحق وقد قال تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى قلت ولا فرق بين كون العداوة دينية او دنيوي يعني هاب انه إن واحد على مذهب فاسد باطل صحيح هل هذا يستشهد لتبرئتي او لاتهام رجل على مذهب صحيح مذهب سلفي ان المذهب الباطل الذي هو عليه قد يحمله على ماذا على الكذب صحيح فأصبحت هذه الشهادة تطرق إليها ماذا؟ الشك السبب الثاني النسب فلا تقبل شهادة الوالد والولد والقريب كالخال يعني الرحم والعصبة كالعم والمصاهرة كالزوجة والزوج والحمو كل هذه أسباب مانعة من قبول ماذا؟ الشهادة نعم ايه؟ لو بينهما اه هذا سؤال مهم. لو شاهد الوالد على ابنه بأنه سرق، هل تقبل شهادة؟ تقبل. لأن السبب المانع إن القرابة قد تحمله لأن ينصره بالكذب. صحيح؟ هذا هو سبب المن. أما في شهادته عليه فليس هناك سبب للمن. واضح؟ ثالثة. نعم. لا تقبل له تقبل عليه ثالثا اذا كان في الشهادة من جر منفعة او, أو دفع مضر يعني اذا كان الشاهد استفيد من هذه الشهادة بمعنى اذا كان موظف عنده الروح يشهد له يبقى في وجه الاستفادة ولا لا القاضي لا يقبل شهادة اذا كان واحد راح يشهد على مورسه يعني هو له عم وهو الوحيد الذي يرس عمه فذهب فشهد على عمه أنه قتل هل يقبل القاضي هذه الشهادة لا لأنه هو يستفيد منها الولد هنا ماذا ابن أخيه يستفيد منها لأن عمه لو قتل من لا يورسه صحيح يبقى إذن إذا لازم يكون هناك إيه؟ ألا تكون في الشهادة من جلب مصطحة أو دفع سبب الرابع الغفلة. من عرف عنه كسرة الغفلة كمن طعن في السن فصار يخلط في كلامه رجل كبر وطعن في السن وصار كلامه ايه يخلط فيه هذا لا تقبل ايه شهادته يبه هذه اربعة اسباب متفق عليها ما بين اهل العلم على منع ماذا على منع الشهادة واضح طيب نختم بمساله واحده مستند علم الشاهد ولا بد للشهاده ان تكون بعلم بعلم قطعي بما لا شك فيه هل ينفع ان يشهد الشاهد بما يغلب على الظن بمعنى شاف فلان خارج قري من ايه من بيت فدخل البيت فوجد رجل الميت هنا يغلب على الظن ان عمل ايه هل هنا نقبل شهادة هذا الشاهد ونقول انه هو الذي جرى هذا هو الذي قتل المقتول جواب لا لانه لم يره وشهادته ليست خطعا انما مبني على ماذا على الظن غلبة الظن قد يكون قريه لسبب اخر ايه السبب راه مقتولا فخاف فجر او انه دخل فوجد جنبه مال فسرق المال لكنه لم ايه لم يقتله فايح يبا الشهادة لا تبنى على غلبة الايه لما تبنى على علم يقيني وقطعي لا شك فيه قلت والدليل على هذا قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والأدلة في هذا الباب مصطفية على وجوب العلم القطعي في الشهادة الذي لا تطرق إليه الشك لأن في ذلك من حفظ ماذا أعراض ودماء وأموال المسلمين نعم لأن في ذلك من حفظ أعراض ودماء وأموال المسلمين كما في ذلك من دفع التهمة عنه عن المسلم ما أمكن والمتهم إيش؟ بريء حتى تثبت ماذا إدانته بأدلة إيه؟ قطعية مسألة شهادة الأعمى تقولت علم يقيني هل شهادة الأعمى توفر فيها العلم اليقيني أم لا فيها مذهبان لأهل العلم الجواز وهو مذهب مالك وأحمد واستدلوا على الجواز بدليلي قولوا تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقولوا من رجالكم يصدقوا على من على عموم المسلمين فيدخل الأعمى فيه الدليل الثاني ولما كان الأعمى عدلاً مقبول الرواية يعني الأعمى حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقبل روايته صحيح كما في أحاديث حدث بها ماذا صحابة عميان كعبد الله ابن أمه مكتوم صحيح فبالتالي تقبل شهادته بقبول روايته لأن الرواية والشهادة ماذا جنس واحد لأن الرواية والشهادة جنس واحد القول الثاني عدم جواز قبول رواية أو شهادة الأعمى عدم جواز نعم الشفعية والأحناس قالوا لأن الأعمى لا يمكنه تمييز إلا بالأصوات والأصوات ماذا تتشابه فعل الأصوات تتشابه ولا ما تتشابه تتشابه ثانيا أنه أنه لما كان الأعمى لا يستشهد على الأفعال كان لا يستشهد على الأقوال من يجيب بقى هنا يرجح أنت ليه عشان بتعملوا به في المحكمة يا أستاذ أولا لأن معنى اللغة والشهادة إيه هو المعنى اللغة والشهادة معنى طب ما الأعمى لا يرى أنه عدم الجواز. الجواج طب ما هو في معنى آخر في الشهادة ثم... ثم في... في طب ليه ما تفصل ونقول الشهادة التي تتطلب رؤية ثمنة شهادة الأعمى زي الزنة صحيح زي القتل والشهادة التي لا تتطلب رؤية يستشهد زي رجل سب رجلا او قذف رجلا <تصفيق> اسمع رجل تب استنى بس منت دلوقتي بنيت على مسألة انا بتكلم معاك في ايه ايه المسألة ان الشهادة فيها رؤية قلت لك ايبا نمنع الشهادة المبنية على الايه على الرؤية صحيح لكن في شهادة مش مبنية على الرؤية مبنية على الايه زي رجل سب رجلا وانت كنت جالس بينهما فجاء هذا الرجل المقذوف فذهب الى القاضي فقال فلان ايه قذفني من يشهد لك فلان الاعمى يبقى اذا في شهادة مبنية على الرؤية نمنع شهادة مبنية على الصوت لا نمنع والولاية طبعا اعم من الشهادة صحيح يبا دواجه قول الترجيح هذا كلام جيد يا صالح السمع أحد أدوات العلم صحيح؟ بدليل أنت بيحصل لك علم في خطبة الجمعة وما شايف الخطيب حصل لك بالايه؟ سمع يبقى نفرق بين الشهادة التي مبناها على الايه؟ على السمع والشهادة التي مبناها على الايه؟ على الرؤي هاب أنه سمع رجلا أن يقول لرجل نعم أنت ليك عندي ألف جنيه فذهب القاضي فقال أنا أدعي على زيد بألف جنيه قال من يشهد لك قال عمر فجئ بعمر فإذا به ماذا لا يرى أعمل فقال ما علمك قال لأني سمعته يقول له لك علي يا زيد ألف جنيه واضح يبقى التفصيل لأن السماع علم وسيلة من وسائل العلم. مان يقول شيئا هاهنا. يا اين ها هنا. يا مكّاو أين أنت؟ ها؟ فضلا يا أبا نصر. مش الشرط. أنت تبني على فرضي الآن. أنا ما سلمت لك بهذه الفرضي. من قال إنها ينبني عليها ضياح حقوق المسلمين؟ وقد ينبني عليها إععودة حق ماذا؟ المسلمين. كمنست رجل طلب من الرجل ماله ولم يكن شاهدا بينهم على أخذ المال إلى من إلا هذا العلم. تمت على ذم ذم أهل هذه وهذه يومي العلم يقتله إلى العلم عن طريق العلم كيف فإن علمتمهن مؤمنات نعلم أعلم أنها منين من من كلامها يبقى عن طريق ليه لكن لا بد من ازاله شبه في هذا الباب وهي ان الاصوات تتشابه ان الصور احسنت يا صالح لو منعت شهادة السمع لعله تشابه الاصوات يبقى تمنع شهادة البصر لعله تشابه الايه الصور لان الصور تتشابه لا لا هذا بعيد هذا وجه قوي جدا كمان قال فعلا ان حاسة السمع تبع عند الاعمى ماذا قويه جدا بدليل انه يسمع الاصوات الايه ها الضعيفه جدا وبدليل انه يميز الاصوات جدا واضح بل يمكن أن يميز الناس من الخطوات من وقع الأقدام. يعني كان لي مدرس غير مفسر كنا نزوره في البيت أيام الاعدادية وكان هو يعد رسالة الدكتوراه والماجستير. فكان بعض الطلبة عنده يقرأ له يعني يذهب البيت يقرأ نسجل له عشان يسمع. فكان سبحان الله أول ما, ما, ما, ما نطرق الباب أو ندخل كان على طول يعرف من الداخل. عرامل ما كانتش لنا موعية يعني كان احيانا فلان يقول ايه انا ماشي اليوم والتاني يقول أنا ايه طب روح بدالي وهكذا فكان يميزنا من وقع ايه من وقع الاقدام فعلا وهذا وجه قوي جدا ان حاسة السمع بتكون عند العميان ايه قوية جدا يمكنه تمييز بها الاصوات فبذلك زالت علة التشابه ثالثا نعم الاصوات تتشابه لكن لا تتشابه الى الحد الذي يمكن ماذا ان هي تضيع بها ماذا الشهادة وإلا لما أمكننا أن نميز صوت أحد عنه يبقى إذن هذا هو الجواب عن هذه الشبهة وهذا هو كان المطلوب مسألة تشابه له الأصوات يبقى نقول والحق في المسألة هو التفصيل بقبول شهادة الأعمى فيما تكون الشهادة في أمر يقوم على السماء، وذلك للأسباب الآتية: دلالة العموم من قبول شهادة الجميع، إلا ما استثنى الدليل. يبقى إذا المانع عليها نستثنى بماذا؟ بدليل صحيح؟ ثانياً. ولا يلزم من سقوط شهادة الرؤية سقوط شهادة السماء ثالثا ولما كانوا أهل ولاية ورواية كانوا باتبع أهل شهادة رابعا ودعوة تشابه الأصوات يمكن ردها من وجوه اما الاول انها لا تتشابه انها لا تتشابه الى الحد الى الحد الذي يمكن ان تختلط به على ماذا على السامن ثالثا او ثانيا وكذلك الصور تتشابه على الرأي ثالثا بما علم من العادة بأن الله تعالى يعطي الأعمى من يعطي الأعمى من القدرة السمعية ما يفوق بها في هذا الباب المبصرين رابعا وأن السماع وسيلة من وسائل العلم يحصل بها العلم اليقيني مما يجوز العول عليها واعتماد شهادة الأعمى طيب ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا القدر كفاية ان شاء الله لنلتقي على خير غدا في خطبه الجمعة على منبرنا هنا تحت عنوان الحقيقة الغائبة حقائق حول قضية القدس والمسجد الأقصى إن شاء الله عز وجل وفض منبيا إياكم إلى عقد زواج أخينا محمد السيد يكون غدا في هذا المسجد بعد صلاة العصر والدعوة عامة للجميع طبعا للحضور وهذا ما أحبه لكم جميعا ومنكم أن تشارك أخاكم محمدا يوم عرسه وفرحته إن شاء الله عز وجل وفر درس الجمعة غدا في مكانه وزمانه ولكن لعله يتأخر قليلا قالت نصف ساعة مثلا من أجل إدراك عرس أخينا محمد جمع الله بينه وبين أهله على خير بإذن الله تعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى الصحب والسلام